السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الكرام الأحباب مرحبا بكم في هذه السلسلة الكريمة المباركة التي أتشرف فيها مع إخوان الدعاء في الحديث والكلام عن أشرف مخلوق عرفته البشرية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتشرف جميعا معشر الدعاء بأن تكلم عن خير من وطئ الثرى بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا اله غيره لو علم الشرق والغرب من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرض له بالسب والشتم بدليل بدليل ان الذي عرفه حتى ولو من بعيد وهو هيرقل الروم زعيم الروم قائد الروم لما أخبر بعض الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث البخاري من حديث ابن عباس لما سأله رقل أبا سفيان عدة أسئلة ليستبين اخبار هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاصة القول في آخر الحديث قال أبو سفيان لئن كنت قد صدقتني ليرثن هذا ما تحت قدمي ولو كنت بين يديه لغسلت عن رجلي أبو سفيان قال شوية كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يرقل ألدى نبي اللي انت قلت له ده صفة نبي ولو أنا أدامه أخسرك ليه فهذه السلسلة التي اختار إخوانها الأفاضل جزاهم الله خيرا لو عرفوه لآمنوا به لو عرفوه ما سبوه لو عرفوه لغسلوا عن رجلي لو عرفوه لكانوا تحت قدمي لو عرفوه لاتبعوا فعلا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله لأجل ذلك كل دورنا معشر المسلمين أن نبين هؤلاء من هو رسول الله أن تترجم مثل هذه الحلقات أن يبينوا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام باللغات الأجنبية فرنسي وإنجليزي وغيرها فلو تعرف هؤلاء على نبينا عليه الصلاة والسلام لآمنوا به قطعا ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب بسهم في هذه السلسلة الكريمة المباركة وسط إخواني الدعاء جزاهم الله خيرا مع هذا اللقاء الذي عنوانت له بهذا العنوان عن نبينا عليه الصلاة والسلام حريص عليكم حريص عليكم النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا خلي بالك مش لنا اللي بقول النبي حريص عليكم ولا النبي الله عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنا جلي bagun agents لا لا الحكم من الله جناought على الحكم من ربنا جن legislature الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم كيف اجتهد وكيف صبر وكيف جاهد وكيف تعب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حرصه على أمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من أجل حرصه على أمته مسلمهم وكافرهم أقولها بصراحة مسلمهم وكافرهم فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحزن إن مات كافر على غير الإسلام لأنه سيذهب إلى النار وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام فالتسكية من الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في خاتمة سورة التوبة لقد جاءكم, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والله العظيم أصدقكم القول وأنا بين تحضيري لهذه الكلمات المباركة وبين الوريقات التي أجمع فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لا تتمالك العين ذمعتها وأنت ترى حرص النبي عليه الصلاة وعنته لأجلنا وتعبه لأجلنا عزيز عليه ما عندتم يعز على النبي أن تتعب النبي يتألم إذا رأى ألمك ويتعب إذا رأى تعبك ويهتم إذا رأى همك ويحزن إذا رأى حزنك لأنه حريص عليكم عليه الصلاة والسلام حريص على الأمة صغيرها وكبيرها تخيل النبي يتألم لا ينسى أحد من أمته حريصنا على الإطفال حريصنا على الكبار حريصنا على عجائز حريصنا على الرجال حريصنا على النساء وسط 130 ألفا من الصحابة لا ينسى النبي النساء اتقوا الله بالنساء النساء يمشي النبي عصاب مشغول ببيوت تسعة أو أحدى عشرة أو 13 بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا ينشغل النبي عن الأطفال يلاعب هذا ويداعب هذا ويهتم بهذا يجه طفلا صغيرا يسأله عن عصفوره تخيل عير صغير أخو أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقبله منساش إن كان بيربي عصفور وكان مهتم به تخيل لما يقبله النبي يقول له يا أبا عمير ماذا صنع النغير؟ النبي يقول له العصفور بتاعك أخباره إيه تخيل النبي بيكلم يمشي في الطريق يسلم على الأطفال الذين يلعبون في الطرقات من سنة النبي المنسية كان النبي عصام إذا مشى في الطريق سلم على الأطفال ما كان النبي ينسى أحدا يمرض واحد من أصحابه يعرف النبي عصام تخيل وسط الجمع المهيب من أصحاب النبي عصام ما ينساش واحد يقف النبي عصام كل ده حريص عليكم يقف النبي في صلاة الفجر حتى ظلمة الدنيا ظلمة وما كانش فيه أنوار ولا كشفات ولا أعمدة زي الوقت ومع ذلك النبي يصلي بالصحابة الفجر الفجر ويقول للصحابة أشاهد فلان أحاضر فلان النبي عسام بيسأل عن الصحابة واحد مثلا من الصحابة يبقى مريض النبي عسام يبص ما يلهوش انت متخيل يقول فين فلان فين الصحابة فلان يا رسول الله إنه مريض النبي مشتاق ليه النبي حريص عليه النبي خايف عليه فيأمر النبي فيأتي له صحابة يساندوه ليقف في الصف بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم عليه تمتخيل حريص عليكم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله أرسله الله جل وعلا لنا وزكاه بهذا الحرص عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم البس الله جل وعلا لباسا ما أعطي عبد مثل ما أعطي النبي عليه صهام لحرصه على أمته تخيل بالمؤمنين رؤوف الرحيم هو من؟ من الرؤوف الرحيم؟ هو الله جل وعلا أعطى الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم صفتين من صفاته رؤوف رحيم بأمته لأنه حريص عليهم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله تخيل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا الإنسان لما يكون متدايق أنت طلقت سوكتك ليه كنت متدايق وتنرفست وخرقت عن شعوري أنت كسرت محمول ليه أنا النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأذى وألم تخيل سنان الأربعة دول تحت الكسر حديد دخل في خده حلقات المغفر دخلت في وجنتي النبي عصام دماغه اتفتحت شج رأسه النبي عصام قدمي عقبه رجله اتعورت النبي سقط على وجهه في الحفرة في يوم يوحد ويخرج النبي من غزوة احد تم تخيل السيدة عائشة لما شافت المشهد ما كانتش بسدها ابدا ان النبي تعرض للألم اشد من هذا اليوم بتقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم اشد من يوم يوحد ما كانت تتخيل ان النبي تعرض لمثل هذا الألم والآلام والأذى والسوء من قومه ومع ذلك يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم في الصحابة كما في الصيحين حديث المسعود ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مع هذه الآلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون دعا لهم ألا يعاقبوا بالسوء في حقه وإن عقبوا بكفرهم كأن النبي يا رب أنا حقي متنسل عنه أنا سمحهم فحقي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وفي راية اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله لقد دعى نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرهم ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا عن آخرنا لكن أبيت يا رسول الله إلا أن تقول خيرا قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لم يدعو لهم وفقط بل اعتذر لهم أمام ربي يا رب أصلهم قومي اغفر لهم أصل تبعي يا رب دل أنا بتوسط فيهم أنا بشفع عندك فيهم يا رب اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله حريص عليكم دعوته المستجابة كان ممكن يقول يا رب الوسيلة سبك انت تدعيه له فمن سأل الله لي الوسيلة أدركته شفاعته يوم القيامة سبك انت تدعيه له ان يأخذ المقام المحمود وسيأخذ ان يأخذ الدرجة العالية الرفيعة وادخر النبي صلى الله عليه دعوته لك لأمته قال النبي عصام لكل نبي دعوة مستجابة سيدنا نوح قال ايه رب لا تذر على الأرض من الكافرين دا يرى الأرض كلها غرئت سيدنا موسى قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فما آمنوا حتى رأوا العذاب الأليم كل نبي له دعوه مستجابة النبي كان له دعوه مستجابة برضو ادخرها النبي لتكون عليك لا لك حريص عليكم من ومش قادر ده ممكن أب بيبقى متدايق من ابن يقول له ربنا ياخدك وريحني منك مش فيه أباء بقوله كده جتك ميلة يعني مصيبة يعني جتك الأرف أباء بسمعهم يقوله كلام ده لأبنائهم النبي أبدا دعوته لدعوته بدل أن تكون عليك رغم الألم الذي تعرض له من. من أمته من قومه حتى من أتباعه عرف كلمة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أو الله ماهد قومي فإنهم لا يعلمون مش يوم أحد بس ده يوم حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الغنائم ثبت هذا في هذين الموقفين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الصحابة ورأى الصحابة أنهم ألا عدل النبي عليه الصلاةёл إعطى لبعض المؤلفة قلوبهم وترك اللي ثبت في قلب الإيمان النبي عليه الصلاةёл كذا د tobacco فإن بيحب بالنبي بعض الناس اللي لسه أسلموا جديد في الإيمان فأعطاهم فغضب الأنصار او غضب بعض الصحابة لقد ركن النبي إلى قومه ونسينا النبي عسلم تاعب من الكلام ده والرجل يطلع له يقوله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله النبي عسلم يردوا ليه حرم عليك يا ظالم طب لو أنت ظالم ربنا يأخذك أبدا قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم ما اهد قومي فإنهم لا يعلمون بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله الأب مكند على ابوه النبي لا أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف يعني إيه حريص عليكم كما رأوا إمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي ريرد وحسن والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لا والله والله أعلى من الوالد وأجل من الوالد وأفضل من الوالد وهو في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا وأبائنا وأماتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وقوتنا والدنيا بما فيها هو لنا كالوالد ده تواضح منك يا رسول الله أنت حريص علينا أكثر من الوالد عرف الوالد أبوك لما أقول لك يا ابني زاكر عشان خطر ذاكر. يا ابني ده أنا نفسي يجيب لك حتة من الجنة يا ابني طب هو يجيب لك حتة من الجنة ده كلام كلام فضل مجالس كلامه خلاص ده النبي ع...سل labeled هو بجبد الذي هو بمنزلة الوالد بل هو خير من الوالد فعلا حاول واشتهد وتقدم وبذل ليأتي لك بقطعة من الجنة هو النبي ع...سلام شاف الجنة خلاص النبي رأى الجنة خلاص النبي دخل الجنة خلاص النبي ع...سلام يعرف مقافه في الجنة خلاص ولما شاف الجنة عاوي لا يوجد منها عشان كنت مش عشان هو شافها خلاص لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كما رأى الإمام أحمد والحاكم من حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الصلاة الخسوفي أو الكسوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة تقدم وتناول شيئا عمل كده بالضبط خد خطوة قدام وحاول يمسك حاجة ما عرفش يمسكه رجع النبي عاصم واتم صلاته وبعد ما اتم الصلاه ساله الصحابه ساله عمر يا رسول الله نراك صنعت شيئا لم تعهد أن تصنعه انت انت تقدمت كده حاولت تمزح حاجه وما عرفتش ليه ايه يا رسول الله الكلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنه عرضت علي ربنا جاب له الجنه قدام عينيه عرضت علي الجنه فرائيته ما فيها من النضره والبهجه لقيتها حلو قوي حاجة تفتح،, تفتح النفس حاجة تشترح الصد قلت ما فرحكم عشان تثبتوا في طريق الجنة قلت ما جيبلكوا حتة منها عشان تمشوا في طريق الجنة قلت ما دوّقكوا حتة من عنب الجنة عشان لو كالتوا منه تمشوا في الطريق ربنا يكرمكم بيها قال النبي عليه السلام فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به ده عشانك انت هو ده الوالد اللي عاوز فعلا يجيب له حتة من جنة فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصون بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله أنت نعمة من الله لنا أنت إكرام من الله جل وعلا علينا أنت تفضل من الله جل وعلا تفضل علينا به أنت منة من الله جل وعلا وإن كنا لا نستحقها العلماء بيقولوا هناك فرق بين المنة والنعمة أنعم أو من إيه الفرق نعمة ربما تبذل لها إنت مثلا استغفرت ربنا رزقك ألف جنيه لأن ربنا قال فقلت استغفير ربكم قال ويمددكم بأموال فاستغفرت رزقك فلوس دي نعمة طب لو رزقك بدون ما تطلب وبدون ما تسأل وبدون ما تعمل أي حاجة دي اسمها منا بقى أو لو رزقك وانت ما تستهلش وانت ما تستحقش وانت ما عملتش حاجة دي اسمها منا وهذا هو رسول الله أكرمنا الله بنبي حريص علينا وإن كنا لا نستحق من الله صلى وعلا علينا برسول يبذل لأجلنا وإن كنا لم نبذل شيئا له قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين لقد من يبقى ده عطاء وحنا ما نستهلهش ده عطاء وحنا ما عملناهش حاجة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن في ضلال مبين حريص عليكم من حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا ان عاتبه ربه في شأننا انت ما بتنمش ليه يا رسول الله عشان الامه انت تعبان ليه يا رسول الله عشان الامه انت ما بتاكلش ليه عشان الامه انت مهموم ليه عشان الامه انت هتموت نفسك ليه عشان الامه انت هتموت نفسك ليه عشان الام انت هتهدوه لك نفسك ليه عشان الامه حريص عليكم مشانا اللي بقول ده ربنا اللي قال كما تقرؤون في كل جمعة سورة الكاه قول الله جل وعلا فلعلك باخع نفسك باخع يعني مهلك يعني هتموت نفسك فلعلك باخع نفسك على آثرهم بتجري وراهم هم مسيين وانت بتجري وراهم تلحاهم هم بيجروا وانت عاوز تدخلهم الجنة فلعلك باخع نفسك على آثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعجي يجري ورانا يجري على اثارنا تعالوا تعالوا النار تعالوا اوعى تقع في النار تعالوا اوعى تقفز في النار يجري لو واحد قفز يتاسف النبي يقعد حزين عليه يا ريت يا ريتك غير سمع كلامي يا ريتك كان دخل الجنه يا ريتك كان مشي ورايا فلعل نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف النبي عليه الصلاه والسلام واقف مش بيجري وراك لا ده عشان انت ماشي في طريق النار اللي بيمشي مع البنات ده طريق النار النبي يجري ويقف ويقف قدام النار عشان ما تمشيش فيها اللي بيسم المخدرات ماشي في طريق النار النبي مش بيجري على اثارك بس يشدك لا ده يجري النار عشان يقول لك ارجع الطريق ده غلط ده النبي قال النبي عليه الصلاه والسلام عن النار وأنتم تقتحمون فيها او وأنتم تتفلتون من إليه يعني واحد جاي مصمم يدخل النار النبي مسكه من كتفه لا ارجع ارجع ده طريق غلط النبي يرده كده من كتفه ارجع ده طريق نار أنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تتفلتون مني يوم القيامة من أرق وأعذب ما قرأت أو سمعت عشان تعرف يعني حريص عليكم يعني حريص عليكم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله ما راه البزار وحسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معها يوما فرأت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسرور قالت يا رسول الله أرى منك طيب النفس لأت النبي عسلم مبسوط قلبه مستريح نفسيته مطمينة فقلت استغلت بقى الظروف عارف يقول لك يا بغت دعا لوالدين وقت رضاهم هي لأت النبي مبسوط وراضي ومستريح قالت له يا رسول الله ادعو الله لي بتستغل الظروف سيدة عائشة زكية تستغل ظروف طيب نفس النبي عليه السلام عشان تطلع دعوة من قلب النبي هو طيب النفس يدعي لها فتكسب دنياها واخراها قالت يا رسول الله يا طيب النفس ادعو الله لي فقال النبي عليه السلام اللهم اكفر اسمعوا معايا دعوة جميلة اوي يا رتني كنتنا كنت لما تسمع الدعوة النبي يدعو لعائشة تقول ياريتني كنت انا طب باس تسمع بس ياريتني كنت جانب النبي قولت له يدعو لي دعوة دي اصبر بس قال النبي علس الigleslies اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت يعني الزنوب اللي فاتت واللي جاية واللي في السر واللي في الظاهر كل الزنوب يعني اللهم اغفر لعائشة ما تقدى من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت فضحكت عائشة رضي العنى حتى سقط رأسها في حجر النبي من سدة الفرحة والضحك رأسها وعت في حجر النبي فقال النبي اسمع, اسمع اسمع أسرك دعائي قالت وما لي لا يسرني دعائك يا رسول هو في أحسن من كده بقول لها أنت مبسوطة بالدعواتين دول طبعا هو فيه أحسن من دعوتين دول إن ربني يغفر لي اللي فات واللي جاي وربني يغفر لي اللي في السر وفي العالم بدون ما أقول ولمعد على كورسة الاعتراف كل ذنوب تخفر وما لي لا يسرني دعائك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى مش انتك النبي دعوه لك قال النبي على سلام يا عائشة إن هذه دعوتي أو إن هذا دعائي لأمتي في كل صلاة ان هذا دعائي بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله كان نفسي اكون جنبك يا رسول الله عشان تدعي لي دي ما النبي دعاها لك اما ان هذه دعوتي لامتي في كل صلاه يا اخي ده مات مستحيل تفتكره كل صلاه والله مستحيل هتيجي صلاه مستعجل مش هتدعي له هتيجي مهموم فيها مش هتفتكره هاي يحصل لك ظرفه وعاوز تسافر الأطرى يا مش هتنز... هتعدي النبي أبدا في كل صلاة يدعو لكل أمته هذه الدعوة اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت فكأنك بجوار النبي وقد دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص عليكم يا كل فقير إذا أتى إيد الأطحى ورأيت الأثرياء يذبحون ويضحون ويخرجون من أموالهم وهو أحب عمل عند الله جل على يوم النحر وأنت لا ناقة لك ولا بكرة ولا كبش ولا مائزة ولا تملك مالا ولا تجارة ولا تستطيع وكنت تتمنى أن تضحي في هذا اليوم استنى استنى ما تجعلش لقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح النبي الأضحية بيده وقال هذه عن, عن من لم يضح من أمتي بأبي أنت وأمي ونفسه يا رسول الله في الحديث الصحيح كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجا من حديث جابر وصحاح الألباني أن جابرا قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من امته ما تقلقش معمول لك اضحيه كل سنه ما تقلقش في باسمك اضحيه عند ربنا واللي ذبحها عنك النبي واللي اشتراها عنك النبي واللي وزعها عنك النبي استبشر انت بتضحي كل سنه والذي ضحى عنك هو رسول الله إن توكلت النبي لا بدون ما توكل ده النبي عملها لك من قبل ما تتولد حريص عليكم حريص عليكم حريص عليكم مين على الصحابة اللي شايفهم عمر اللي, اللي قال له أنت أحب إلي من نفسي واللي حريص على أبي بكر اللي, اللي هو أنفق ماله كله نصرة للنبي عسلم أربع مرات ولا عثمان بن عفان اللي النبي جوزه بابنتيه لحب النبي له عشان يعني أريبه يعني ولا حريص على عليه ابن أبي طالب لأنه ابن عمه وأحب الناس إليه ومنهم منزلة موسى أو هارون من موسى ولا على أب عبيدة أمين الأمة ولا على بلال اللي كان بيأذن ولا على فلان اللي كان بيخدمه أناس المال لا لا لا لا ده أكثر من كده ده أعلى من كده ده أغلى من كده جالس النبي مع هؤلاء الذي سمعتم وما لم تسمعون من الصحابة كما في صيح مسلم فرأى النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وزبير وطلحة ومقداد الصحابة الكرام الكبار دول وواعد النبي عام قال وددنا لو أنا رأينا إخواننا يقول لا أنا كنفسي أشوف إخواني طب مش, أنا مش أنت بتقول يا أخ في الله طب إحنا عندين جنبك أوه إحنا إخوانك في الله قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أنتم اللي مشيتوا معايا صاحبتوني أنتم أصحابي وإخواننا اللي النبي كالنفس يشوفهم اللي النبي بيشتاق عشان يشوفهم مش أنت اللي مشتاق تشوف النبي في الرؤية بس هذا النبي اللي مشتاق يشوفك وديدنا لو أن رأينا إخواننا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني وناس يأتون من بعدي آمنوا بيه ولم يروني النبي حريص حتى على اللي مش شايفهم النبي حتى حريص عليك انت وانت لسه ما تولدتش النبي حريص عليك يتمنى أن يراك وأن تراه لتثبت على طريق الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول بل بشرك من حرصي عليه إذا كان الصحابة دولي لحوالي النبي ربنا أعد لهم الجنة وزيادة وأعطاهم الله جل وعلا شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة اللي هي شجرة الطوبة طيب وإحنا, طب وإحنا كان نفسنا يبقى مع النبي كنت أتمنى أن نرافق النبي كنت أتمنى أن أقدم شرفي وعرضي ودمي ومالي وولدي ونفسي وأبوايا ودنيايا نصرة لرسول الله ما تقلقش النبي حارس عليك حتى لو أنت مش موجود قدامه النبي حارس عليك حتى لو ما شفتهوش النبي حارس عليك حتى لو منك ومنه أكتر من ألف وربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأى الإمام أحمد من حديث إبي سعويد في حديثين ثابتين أحدهم صحيح والآخر حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى لمن رآني وآمن بي دول مين دول لانتلك عليهم دول من شوية أبو عبيدة وسعد بن الربيع وأبو بكر الصديق وعمر الرخطاب والصحابة دول حوالي النبي ده طوبى لهم شافوا النبي يبكتوهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما قال النبي عصام طوبى لمن رآني وآمن بيه ياليت أن كنت جان بقى وبقرى يمكن تدني للدعوة دي ما تقلقاش ما تقلقاش الحريص عليك ألها لك وأنت مش موجود ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي الحديث الآخر ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرنيه النبي حمل همك وانت مش موجود النبي حريص عليك وانت مش موجود النبي مهتم بيك وانت مش موجود مش بقول لك ربنا قال حريص عليكم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يمرض صحابي فيعوذه النبي على السلام سعد الملقاص مرض هو أنت هتعرف يا رسول الله كل اللي تعبان في أبنه من أصحابك 130 ألف صحابي شهدوا مع النبي على السلام شاهدوا مع النبي حجة الوداع هتعرف أسماء دول إزاي يعرف أن واحد صاحب مريض يروح لهم على طول يروح النبي يزور سعد بن أبي وقص في البيت دا احنا زرنا النبي دا احنا زرنا النبي جد النبي يروح لسعد بن أبي وقص ويعوده ويوصيه لا لا لا, لا خالي دي كلها في جنب والعيل الصغير اليهودي أو ابن اليهودي عيل صغير كان بيخدن النبي ابن اليهودي يعرف النبي انه تعبان شوية صداع قاله سخن في البيت فين, فين ابن جرنا اليهودي فين مش موجود ده تعبان النبي على السلام الرسول الله يروح يزور عين تبتخيل يروح يزور عين ومش بيحضر معه الحضرات ولا بيكتب له لا لا ده عين ابن يهودي ابن يهودي يأتي النبي بيته فإذا الغلام على فراش الموت يجوده بنفسه يتقعقع نفسه بيحتضر يقف النبي عند رأسه وأبوه على الجانب الآخر عند رأسه برضه العين نbroth كده النبي هنا والأبو هنا فيقول النبي عليه السلام للغلام شبه حرصه حتى على على الغلام اليهودي يقول النبي عليه السلام للغلام قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فينظر غلامه إلى أبيه كان يقول له إيه رأيك في الكلام دا فيقول أبوه يا بني يا بني أطع أبا القاسم أطعب القاسم فيشهد الغلام يقول أشهد أن لا إله إلى الله وأنك رسول الله ثم يموت فيخرج الحريص على أمة حريص عليكم يخرج من باب اليهودي يتهلل وجه مبسوط فرحان والنبي عليه الصلاة والمكان يتفرح وجه كأنه فلقة كمر كأنه مذهبة كأنما فوق في وجه حبات الرمان كما في رواية أخرى يخرج النبي من بيت اليهودي يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليكم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله يبكي رسول الله لأجلنا يعد كده مع الصحابة ويعيط يعد مع نفسه كده وإدموعه تنزل فيرسل الله جل وعلا إلي, إلى النبي جبريل وهو أعلم سبحانه وتعالى سل محمدا ما يبكي فياتي جبريل الى النبي عصمه ويقول يا محمد ان ربك يقرئك سلام ويقول ما يك انت بتعطلي بسال لي ما عند الله خير من الدنيا لك ربنا اعد لك كذا وعد هو انا بعيط عشان لا هو انا حزين عشان الدموع دي نازله الدموع الغاليه دي عشانك انت يا ابو امن الدموع الغاليه بتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عشانك انت لانه حريص عليك فيأتى دوتان جبريل وآسأل النبي فيقول, جبريل فيقول النبي لاجبريل أمتي يا جبريل أمتي يا جبريل أنا بعيط عشانها أنا خيف عليهم من الفتن أنا بعيط على أمتي أنا عليهم من الأعداء أنا بعيط على أمتي نفسهم نفس كلهم يخلصون الجنة أنا بعيط على أمتي عاوز الفتن تبعد عنهم عاوز الشهوات ما, ما تتحكش عليهم عاوز السيطان ما يغوهمش أنا بعيط عشان أمتي فيصعد جبريل إلى ربه اللي هو أعلم إن محمدا يبكي ويقول أمتي أمتي فيرسل الله جل وعلا مرة أخرى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بلغ محمدا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولسوف يعطيك ربك فترضى بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله حريص عليكم خيف عليك النبا على السلام كلنا بنذكر كده لما النبي هاجر مع أبي بكر من اللي دخل الغر الأول؟ أبو بكر ليه؟ علشان حرص على النبي النبي على السلام لما ب ب ب بنقعد كان يحكونا كده وإحنا أطفال أبو بكر دخل قاعد يبصع على الحفر اللي في الغار علشان لا يسدها يسدها ما عاد حفره مش عادي يسدها يسدها علشان ما تطلعش حيا للنبي فأبو بكر حرص على النبي لا لا, لا لا لا اسمع اسمع ده النبا على السلام في المدينة كما في الحديث الصحيح الذي روت المدينة حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ على صوت في المدينة المدينة كلها صمع الصوت عالش قاموا مرعبين. مرعبين عارف ده خايف يطلع من البيت ليكون في حاجة برا خايف ليكون البيت ده بتاع بيقع خايف ليكون نار خايف ليكون حاجة أسد داخل يهب في الشوم قبل ما حد يفكر يطلع كان النبي طلع قبل دول كلهم وأخذ فرسا بدون بساط أو فرش بدون لجام بدون بردع عليه خد النبي الفرس وجير جار يشوف إيه يدوب على ما الصحابة آمهم الأقوياء الأشداء الشجعان منهم واحد خرج اثنين ثلاثة أربعة خرجهم لأوا النبي راجع عليه الصلاة والسلام رجع النبي عليه السلام على الفرس ده بدون أي الجمد أي حاجة قال لم تراعوا لم تراعوا ما تقلقوش ما تخفوش ده كان فرس جري وانا جبت قرص ما تخفوش ده كان صوت فرس وكان ما تقلقوش ما تقلقوش كما حديث أنس قال فزع أهل المدينة ليلة فزع أهل المدينة ليلا أو ليلة سمعوا صوتا فزعوا فزع سمعوا صوت عالي قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عريش فرس عاري ما علقوش أي حاجة يعني ما كانش يمسك حاجة مش حاطة رجله في حاجة مش ركب على حاجة على فرس لأبي طلحة عريش وهو متقلد سيفة النبي رجع بالسيف ما تقلقوش أنا خرجت بالسيف عشان لو العدو حاربهم عشان ربنا يحفظكم صحابة نيمين مش عاوز يقوم ما يقولش مثلا لعمر تعالى انت معايا عمر عشان نشوف الصد ايه وذا لقاع ابن عمر تعالى اوقف جنبي عشان لو حد يطل. لا لا لا لوحد النبي على السلام اشجع الناس يدافع وحده عن الامة حريص على الامة كلها فاذا بالنبي متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال النبي وجدته بحرا يعني فرسا فرس كده كان بيجري وقت طريقه النبي هدى وجابه تاني بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله أقول لك حريص عليكم هو أنت فاكر كلمة حريص عليكم على الأمة مسلمهم وكافرهم بس لا والله حريص عليكم حتى على الدواب والبهائم والأنعام الجمل الجمل اللي صاحبه كان بركبه كتير ويجري كتير ويأكله قليل والجمل تعب عارف ان اللي هيحرص عليه ويجيب له حقه ويطبطب عليه ويهديه ويبعد عنه القلق والتعب والـ والـ والـ والإرهاق هو النبي على السلام الصحابة وقفين كده أنا عدوا تعيش الموقف معي الصحابة قاعدين مع النبي على السلام فإذا بجمل يأتي بأذنه بفمه إلى أذن النبي على السلام هي النبي الجمل بعض ده أنا شفت صورة عندي على المحمول جمل ميسك واحد من رسولة ما كده الإخواننا اللي في العرب يقولك الجمل ده في شدة الأسد الجمل ده لو غضب ممكن يغدر ويحقت فالصحابة شايفين المشهد الجمل مقرب كده وفتح بقه جنب ودن النبي ما تقلقهوش ما تقلقهوش ده الجمل بيكلم والنبي في ودنه بيتكلم والنبي على السلام تخيل الموقف ده يقوم الجمل واقف يؤمن النبي يؤمن للصحابة لمن هذا الجمل, الجمل؟ فيقول قلم قال لي يا رسول الله قال اسمع كلمة دي بها عشان تعرف الحريص مش عليك بس ولا حتى على الكفر ولا على الأطفال قال النبي عليه الصلاة إنه قد شكى إلي عارف إن الحريص عليه بس هو النبي, النبي إنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه ألا تتق ألا تتق الله في تلك البهيمة التي ملكك الله إياها شكى إلي أنك بتجوّعه وبتشغله كثير هو يعلم أن النبي حريص على الأمة بل على بائمها بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله ده أعجب من كده عصفور يترك العش بتاعه من على الشجرة وينزل يطير جنب النبي عندما تخيل العصفور بيخاف جدا. أهم حاجة عند العصفور حياته حريته أهم بالأكل حط كده للعصفور حبوب ينزل يأكل قرب منه وهي على طول لا لا ده هو بنفسه سب الأكل وسب العش وسب كل حاجة ونزل جنب ودن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي للصحابة أيكم فجع هذه في أفراقها العصفورة طارت تجيب أكل لأيالها واحد خد الزغاليل بتاعتها خد العصافير المولودة من اللي عمل الكلام ده أيكم فجعة هذه في أفراقها بتشتكي للنبي إلحقني يا رسول الله عرف أن النبي هو الحريص عليها ده أعلى من كده مش بائم ولا مسلمين ولا كفار ده النبي عسلم يخطب على المنبر بعدما كان قبل ذلك يخطب على على الجذة حتة حتة نخلة مقطوعة كده نبي كان يكتب عليها النخلة معروفة لو حتة تقطعت من راسها تموت النخلة كده زي الإنسان لو تقطعت الراس يموت على طول ده النخلة مقطوعة حتة منها بس كشبه بس ونبي كان يكتب عليها لما صنع النبي منبر من ثلاث درجات عيلة شوية عشان الصحابة يتشوفوه ويسمع صوته فإذا بالنبي كمصدر بخاري وهو يكتب سمع النبي والصحابة بكاء كبكاء الأطفال عيل بيعيط مين إيه إيه إيه أخوك يا أنس لا ده عاد ساكت ده فولاد كله عاد ساكت أما الملي بعيط فإذا البكاء يخرج من الجذع حن لقدم يا رسول الله أن يقف عليه فوقف النبي عن خطبته أوقف النبي دعوته على المنبر بل وترك النبي المنبر عمرك شفت خطيب وهو بيخطب حصل موقف رح نازل عمل حاجة وطلقة تانية عمرك شفت خطيب مثلا عيل بعيط ولا أب بتعبان رح سايب الخطبة ونزل طبطب طب عليه وطلعت هاني النبي عمل كده مع الجزع الأصام ترك النبي الخطبة أوقف النبي الخطبة ونزل النبي من على منبره وأخذ الجزع إلى صدره تبتخيل النبي خادر خشبة كده على صدره وأخذ النبي هدهده حتى سكن النبي قاعد يطبطب على الجزع حتى سكن الجزع بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله حريص حريص عليكم كل هذا الذي سمعتم أيها الكرام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا كل هذا في الدنيا كل هذه كلمتك عنه ده في الدنيا أما في الآخرة فحرص النبي أغلى وأعلى حرص النبي أغلى وأعلى كلام طويل كلام بسيط أقوله لك عشان وقتنا ما يعديش كلمتين بساطة النبي عليه السلام ربنا الكوثر في الجنة بتاعه إن أعطانيك الكوثر ده في جنة النبي بتاعته النبي عليه السلام هيجيب لك حتم الجنة عشان يشربك منها الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة كما في صح مسلم يصب منه ميذابان مذاب من ذهب وميذاب من فضة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر لأن النبي يعلم أن أتباعه بعدما سيمر من على الصراط وبعدما يتعب في أرض المحشر خرجوا عطاشا فينادي النبي عليهم تعالى يا محمد تعالى يا خارج تعالى يا إبراهيم تعالى يا عبد الرحمن تعالى يا أفؤاد تعالى يا نبيل ينادي النبي علي بإسمك عرفك بآثار الوضوء ليسقيك النبي من حوضه شربة لن تظمأ بعدها ابدا حريص عليكم حتى في يوم القيامة ينادي عليك استنى استنى يوم القيامه هو حضرتك مين اول من يبعث مين اول من يبعث النبي عليه الصلاه والسلام اول من تتشق الارض عنه يوم القيامه مين أول واحد يدخل الجنه مين اول واحد سيمر على الصراط مين اول واحد يدخل الجنه بغير حساب كل النبي ده في بصمة صوت على باب الجنة أنا أول من يقرع باب الجنة كما في صحيح مسلم من حديث أنس فآتي عند الباب فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول خازن الجنة بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك طيب ما كان ممكن النبي يطلع من القبر بلا حساب على الصراطك البرك على الجنة على طول لا لا لا لا لا استناك عشان يشربك حتى لو أنت عديت من على الصراط النبي عدى من على الصراط والجنة قدامه ويدخل لا لا ده مستنيك عشان عارف أن عبد الرحمن لذنوب ممكن شاررة تطلع من نار تحلقه عارف أن إبراهيم له خطايا ممكن خطاف من النار يطلع يشده عارف أن فؤاد عمل شوية ذنوب بالليل ممكن كل كلوب من كلوب النار يشده يوقعه فالنبي على السلام واقف على جانب الصراط بيأثر في الموقف داوي النبي عدع على الصراط كالبرد والجنة قدامه يدخل لا, لا لا استنى على جانب الصراط اسمع قال النبي عليه السلام ونبيكم قائم على الصراط ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم يعني كذا ونبعدي وخيف من ذنوبه آه النبي قولي يا عبد الرحمن عدي يا رب سلم عبد الرحمن يا رب نجي عبد الرحمن اللهم سلم سلم يدعو لك رسول الله حريص عليكم حتى يوم القيامة بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله الشفاعة العظمى لأجل عالمين ويشفع فيك رسول الله يشفع فيك رسول الله لو صلت على النبي عشر الصبح وعشر بالليل يشفع فيك النبي عليه الصدام شفاعة عظمى يوم القيامة شفاعة في خروجك من النار شفاعة في فتح باب الجنة شفاعة حتى في رقيك في درجات الجنة النبي عليه السلام عارف انك افسرت شوية بس انت قلبك طيب يا رب هو في درجة الف يا رب طلعه فوق كمان يا رب رقيه في الجنة شفاعة في الرقي في الدرجات في الجنة بأبي انت وأمي ونفسي يا رسول الله كل الأنبياء يوم القيامة كل الأنبياء كل العالمين سكوت وكل الانبياء يقولون نفسي نفسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي أمتي بأبي انت ونف وامي ونفسي يا رسول الله قال النبي عليه السلام اني فرطكم واني شهيد عليكم واني ارى حوضي الان من مكان هذا يعني بس بيقول خلي بالكم اني فرطكم يعني هسبقكم بس مش هسبقكم لا, لا دانا مستنكوا على الحوط إني أنتظركم عند الحوط موعدنا عند الحوط إنكم ستلقون بعدي أثر وأمورا تنكرونها فماذا تأمرنا يا رسول الله قال النبي عليه السلام اصبروا حتى تلقوني عند الحوط بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله وتتمة الكلام حين يكرمك الله بالجنة وترتقي في الجنة في الدرجات وكنت في الدنيا تتمنى رؤية حبيبك فإذا بالباب يطرق باب أصرك باب ذلتك فتقول من فيقول لك محمد جاء النبي ليزورك عشان تقول بجد بقى احنا زرنا النبي حريص عليكم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله النبي حريص عليكم والسؤال الأخير الذي أترك إجابته لك هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان إذا كان النبي حريص عليكم فهل أنتم حريصون على رسول الله؟ إذا كان النبي قد دافع عنكم فهل دافعتم عن رسول الله؟ إذا كان النبي قد تعب لأجلكم حتى عثب من ربه فهل تعبتم لأجل رسول الله؟ إذا كان النبي يشتاق لرؤيتكم فهل تشتاقون لرؤيته إذا كان النبي يتكلم عنكم ولا ينساكم فهل تتكلمون عنه ولا تنسوه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان راجع الحلقة وانظر حريص عليكم في المواقف النبي حرص عليك فيها عشان تكافئ هذا لا لا أستغفر الله تكافئ عشان تشكر هذا ولو بأقل القليل, بأقل القليل من حرصك أنت الآخر على رسول الله لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا في الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في اعلى جنة الخل بغير حساب ولا عذاب وهو راض عنا مع أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى اهلي واصحابي اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>